يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليم كثيرا وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار موضوعنا هو علم الفرائض أو علم المواريث فقه المواريث وهذا العلم هو باب من أبواب الفقه الكثيرة ولكنه من أهمها ومن أفضلها وذلك لأسباب كثيرة سنذكرها إن شاء الله أو سنذكر بعضها إن شاء الله ولا شك أن سلوك طريق العلم وطريق التفقه في الدين من أفضل الأعمال وطريق العلم من أفضل الطرق بل هو من الطرق الموصلة إلى الجنة كما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم وتعلمون أن الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم لم يأمر نبيه أن يستزيده من شيء إلا من العلم فقال سبحانه وتعالى وقل رب يزيدني علما وهذا فيه بيان لفضل العلم أفضل ما يسعى إليه الإنسان وأفضل ما يطلبه الإنسان إذ أن كل الناس يموتون وأهل العلم يبقون أحياء كما قال الشاعر قال ففوز بالعلم تعيش حيا أبدا فالناس موتى وأهل العلم أحياء نحن طبعا لا نطيل في المقدمات كذا كما قلنا لضيق الوقت فنهتم بما هو المفيد في هذه المادة طبعا في بداية كل مادة في بداية كل فن من فنون العلم إذا أردت أن تتعلمها لابد أن تبدأ بتعريف بهذا العلم أو بذكر المبادئ العشرة التي تفق العلماء على ذكرها في بداية كل فن وفي كل علم ومعرفة العلم ومعرفة مبناه ومؤسسه وما يدعو إليه من يعني المسائل التي يسعى إلى تحقيق وثمارات العلم يعطيك نظر إجمالي عنه فتعرف هذا العلم وتعرف فضله وتعرف مكانته فتحب هذا العلم وتعرف قدر هذا يعني تعرف قدر ما تطلب فتعطيه من الاهتمام ما يليق به وما يستحقه مبادئ كلفا هي عشرة كما ذكرها بعضهم وجمعها في قوله إن مبادئ كل علم عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبته وفضله والواضع والاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن دار الجميع هذا الشرف هذا الأبيض بيّن فيها صاحبها المبادئ العشرة التي لابد من اعتناء بها إن مبادئ كل علم عشرة الحد والموضوع ثم الثمر ونسبته وفضله والواضع والاسم والاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن دار الجميع حازر الشرف نبدأ اول مبدأ من مبادئ كل علم وهو الحد والحد المقصود به هنا التعريف الجامع المانع الذي يكتفي به العالم إذا سمعه ولا يحتاج إلى الزيادة عليه تعريفه تستطيع تقول هو علم علم الفرائق هو علم يعرف به من يريث ومن لا يرث ومقدار ما كل وارث إذن علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث هذا تعريف أو تستطيع أن تقول تعريف آخر هو العلم بفقه المواريث وما ضم إلى ذلك من حسابها طبعا هذا اختصر لنا تعريف الأول علم يعرف به من يريث ومن لا يريث ومقدار مال كل وارث هذا الإختصر التعريف الثاني بفقه الموارث بقوله فقه الموارث فقه الموارث يعني معرفة من يريث ومن لا يريث ومقدار مال كل وارث ثم قال وما ضم إلى ذلك من حسابها من حساب هذه المسائد لأن علم الفرائض هو فقه بالموارث معرفة من يريث ومن لا يريث ومقدار مال كل وارث وأيضا معرفة حساب ذلك لأن كما قلنا كما سيأتي معنا أن من ثمرة هذا العلم هو إيصال الحقوق إلى أصحابه ولا يمكن إيصال هذه الحقوق إلى أصحابها إذا كنا نجهل الحساب عارف أن فلان له ربع طيب احسب لي ربع خرج لي ربع من هذه المسائل فهذا يحتاج إلى حساب طبعا مش الحساب المتعمق سيأتي إن شاء الله ونعرف هذه الأمور هذا, هذا حد هذا العلمي وهذا هو تعريفه أما موضوعه يعني في ماذا يبحث هذا العلم موضوعه الميدان الذي يدور فيه ويبحث فيه هو التركة, التركة هذا علم الفرائض يبحث في قضية التركة طيب وشيت تركة التركة هي ما يتركه الميت بعد وفاته ما يتركه الميت بعد وفاته أما ثمنة هذا العلم إذن عرفنا حده موضوعه الآن نرى ثمرته ثمرته ما هي النقصة بالثمرة هي الفائدة ماذا ماذا نستفيد من هذا العلم فائدته هو أو هي إيصال ذوي الحقوق حقوقهم أن توصل الحقوق إلى أصحابها إذن إيصال ذوي الحقوق حقوقهم نعم. نسبته من يعني نسبته إلى غيره من العلوم نقول هو من العلوم النقلية تعتمد على الأدلة النقلية من كتاب والسنة النقلية كالفقه والحديث وغير ذلك فضله ما ورد في الأحاديث من الحث على تعلمه وتعليمه يعني وردت أحاديث في الحقيقة هي أحاديث بعد ما بحثنا عنها وكذا وجدنا أحاديث كلها ضعيفة كلها أحاديث ضعيفة وكنا بينا مع بعض الإخوة هذه المسألة طيب منها ما روى أبو داود عن عبد الله بن عمر بن رضي الله عنهما أن نبي صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة وما كان سوى ذلك فهو فضل العلم وما كان سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة الفريضة العادلة لكن العادلة الصحيحة العلم أي الذي هو أصل العلوم واللام هنا للعهد العهد الذهني العهد ممكن يكون ذكري أو ذهني فهنا العهد الذهني أي العلم الذي هو أصل العلوم هي ثلاثة إما آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة فقوله وما سوى ذلك فهو فضل قوله وما سوى ذلك فهو فضل أي زائد لا ضرورة إلى معرفته وما سوى ذلك فهو فضل أي لا ضرورة إلى معرفته قوله أيضا آية محكمة أي غير منسوخة أو ما لا يحتمل إلا تأويلا واحدا وهذا ما قاله المنلى القاري رحمه الله ويقصد بالمعنة ما لا يحتمل إلا معناً واحدا هذا ما يسميه بعض أهل أصب بالنص وهو اللفظ الدال على معنى دون احتمال غيره إذن آية المحكمة إما محكمة أنها غير منسوخة ثابتة يعمل بها أو أنها نص يعني يجب التزامه ويجب القيام به وقوله أو سنة قائمة أي ثابتة صحيحة منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هنا وجاءت كلمة أو للتنويع أو يعني مش للعطف أو آية أو سنة آية محكمة أو سنة قائمة يقصد بالسنة القائمة ثابتة صحيحة عن رسول الله فهنا نعلم بأن الأحاديث الضعيفة في المذهب الذي نعتقده وهو دين الله سبحانه وتعالى ونسير عليه أن الأحاديث ضعيفة لا نعمل بها الضعيفة لا نعمل بها في العقائد باتفاف في الفقه اتفاق اما في مسائل فضائي الاعمال ايضا الصحيح اننا لا نعمل بالاحد الضعيفة وما ثبت من احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه غنيا وكفاية عن غيرها من احد الضعيفة اما قوله افريضة عادلة المراد بالفريضة كل حكم من احكام يحصل به العدل في القسمة بين الورطة يعني تكون الفريضة صحيحة موافقة لما أراده الله سبحانه وتعالى من هذا التشريع هذا الحديث الأول وهو حديث ضعيف حديث ثاني أيضا روى ابن ماجا والدار قطني عن أبي هراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي قال سفيا من عيين معنى كونه نصف العلم أنه يبتل به الناس كله لماذا؟ لأن كل نفس ذائقة الموت وعلم الفرائض متعلق بالموت يعني بعد الموت يأتي قضية الفاء إذن كل الناس يبتلون بهذا الأمر فلذلك على تفسير الإمام أبو محمد سوفيان بن عين رحمه الله أن معنى كون هذا العلم نصف العلم هو أن كل الناس يبتلون بهذا الأمر وقال الحافظ بن رجب رحمه الله وجه كون نصف العلمي أن أحكام المكلفين نوعان نوع يتعلق بالحياة ونوع يتعلق بما بعد الموت وهذا الثاني هو الفرائض يعني بما بعد الموت في أشياء تتعلق بأحكام تتعلق بالميت ومن بقي بعده وهذا ما يسمى بالفرائض وهذا الحديث أيضا ضعيف وعندنا الحديث آخر روى أحمد وترمذي عن, أبي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني مرء مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما هي في الحقيقة لو تنظر إلى ظواهر هذه يعني هذا واقع هذا هذا أمر واقع ولكن نحن ننظر دائما إلى السند الموصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان صحيحا فصحيح وإن كان ضعيفا فضعيف وهذا الذي ننظر إليه ابتداء ثم لا يمنع أن نقول أن هذا الأمر يوافق ما هو واقع عندنا أو يخالفهم عن سعيد بن مسيب قال كتب عمر بن, عبد عمر بن خطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري إذا لهوتم يعني كتب إلى أصحابه ينصحهم ويرشدهم لما فيه خير لهم قال إذا لهوتم فلهوا بالرمي لأن ما فيه من تدريب وعلى حتى لا ينسوا الرمي ويكونوا دائما في استعداد لدفع العدو الصائل والدفاع عن حياض المسلمين والدودي عن بيضاتهم إلى غذالك. قال وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض أيضا الفرائض كما قلنا علم ينسى لما أن الإنسان يدرب نفسه ويأخذ حل حتى قالوا لا يتعلم الإنسان الفرائض حتى يقتل جيرانه إذا أردت أن تتعلم الفرائض اقتل جيرانك يعني بمعنى قال مدعم بالسعيد وخلقته وكذا إلى ذلك؟ وتشعل خلل اريد فلان قاقله وليد فلان الى ذلك هذا حتى يتدرب دائما علم الفرائض كمثل كل العلوم لا تحتاج إلى تدريب مثلا مثل احكام التجويد وغير ذلك قال وليس بينه وبين تركه إلا رياضة لان بفكه يعني لابد أن تتدرب دائما والا فستنسى مخارج الحروف خاصه مع اللهجه التي تصيب لسنت الناس الآن ويقوم العاميه يعني الثلاثة وثلاثين شيء لو تحكي كثير مع العوام تقول لي ما تنتقش الثاء مليحة ما تنتقش الحروف فتحتاج إلى تدريب دائما إذن هذا مورد فضل لكن نحن هل نقول لما ضعفت الأحاديث يعني ما في فضل لهذا لا هو علم له فضل يكفي في فضله أن الله سبحانه وتعالى تولى أو تولى بيانه يعني لم يتركه الله لأحد لم يتركه الله سبحانه لأحد بل الله سبحانه وتعالى هو الذي قتل هذه الأخرى بين عباده وهذا لماذا؟, لماذا؟ لما في هذا الأمر من الخطورة يعني هذا من أكبر الأسباب التي تدعو إلى النزاعات والخلافات والشقاقات والعدوات لغا ذلك فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرائها لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة فيأتي الناس يختلفون في هذا الأمر الله سبحانه لا يريد من عبادي هذا الاختلاف فلم يدع لهم هذا المجال لم يدع لهم هذا الأمر بل تولى الله سبحانه وتباينه وأعطى لكل ذي حق حقه فبعد ذلك يعني لا يجوز لأحد أن يتسرف في الفرائض بدون ما شرعه الله سبحانه وتعالى وأيضا مما الذي يبين فضلا أن الرسول اعتنى بهذا الأمر وأن الصحابة رضوان الله عليهم اعتنوا به بل منهم من برز في هذا العلم والعلماء اعتنوا به أيضا وألفوا فيه التآليف ولا يخلو كتاب عن ذكر فرائح سواء كان كتاب التفسير أو كتاب الحديث أو كتاب الفقه أو كتب مستقلة في هذا الباب نعم إذن هذا في فضله أما واضعه من خلال كلامنا نظن أننا قد عرفنا من هو واضع هذا العلم وهو الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز اولا وبيّنه رسول صلى الله عليه وسلم في سنته ثانيا فلا مجال لأن يجتهد فيه المجتهدون ولا مجال لأن يشرع فيه المشرعون غير ما شرع الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم طبعا اسم هذا العلم اسمه هو تقول علم الفرائض وتقول علم المواريث أيضا استمداده مستمد من الكتاب والسنة والإجماع أدلة هذا العلم هو من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين فلا مجال للقياس يعني ربما نقول أن القياس في هذا الأمر لا يشرع كان وجد بعض مسائل اجتهادات وردت في بعض الأحيان من بعض الصحابة في زمن الصحابة وأجمع عليه الصحابة وانقضى عصر الصحابة فهذا هو الأمر يعني بقي عندنا الكتاب السنة والإجماع أما حكمه أي حكم تعلمه فهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين تصوروا لو جهل الناس علم الفرائض كيف سيكون حالهم بعد ذلك فلابد إذن من أن ينبري لتعلمه والقيام به طائفة من المسلمين أولا ليسققوا الإثم عن غيرهم ثانيا ليحفظوا هذا العلم ويعملوا به بين الناس ويكونوا بعد ذلك في حقهم واجب يعني وجوبا عينيا أنتم الآن بعد ما بدأتم في هذا العلم صار في حقكم واجب عيني لأنكم قمتم بإسقاط الإثم عن غيركم فلابد إذن من أن تواصلوا إن شاء الله على خير مسائله ما هي المسائل؟ مسائله من معرفة الوارث ومن لا يرف ومقدار ما لكل وارث ونوع إرثه من فرض والتعصيب وما يتبع ذلك من حساب الأنصباء وكيفية عمل المناسخات وقسم تلك وهكذا المسائل عندنا نعرف أولا أسبابه أركانه شروطه الورثة من الرجال الورثة من النساء مقدار ما لكل وارث ومن لا يرث ومن يمنعه من الإرث وحساب ذلك والمناسخات والخنفة المشكلة هي المسائل التي يعني يعتني بها هذا العلم وهذه المسائل التي سندرسها إن شاء الله قد ذكر بعض أهل العلم لتشريع الميراث حكما وفوائد منها السعي إلى كسب المال الحلال يعني إنسان من فوائد هذا العلم الميراث لما تعرف بأن في أولاد من بعدك سيرثون ستشتهد لأن تترك أولادك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء عالة يتكففون الناس إذن فيه في من فوائد أن السعي السعي إلى كسب الحلال نعم وذلك يكون ببذل الجهد والزيادة في العمل مما يزيد في النماء والاقتصاد والازدهار الانتاجي يعني النماء الاقتصادي والازدهار الانتاجي ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد لا تذر أولادك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وهذا يدل دلالة واضحة أن الشريعة إنما جاءت لتحقيق مصالح العباد الدنيا وأخرى ولا شك في هذا هذه إذن مبادئ مبادئ هذا العلم أولا الإمام, الإمام رحب رحمه الله بدأ منظومته في بعض النسخ بدأ بسم الله الرحمن الرحيم وبعض نصف غير مذكور فيها بسم الله الرحمن الرحيم المهم بدأ بسم الله الرحمن الرحيم اول من استفتح المقالة بذكر الحمد ربنا تعالى فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجرى عن قلب العمى ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم, خاتم رسل ربه وأهله من بعده وصحبه ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرض إذ كان ذاك من أهم الغرض علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي وفي بعض النصف ما له العبد ووعي وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبه أفرضكم زيد وناهيك بها فكان أولى باتباع التابع لا سيما وقد نحاه الشافعي فهاك فيه القول عن إيجازي مبرأ عن وصمة الغازي هذه المقدمة التي بدأها الشارح رحمه النظم رحمه الله بدأ بسم الله الرحمن الرحيم وهذا اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى حيث بدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في رسائله التي كان يرسلها إلى الملوك وغير ذلك طبعا في أحاديث وردت بسم الله الرحمن الرحيم وغير كل كله من ديبال وهي أحاديث ضعيفة نكتفي بما ذكرنا اختصانا كما قل انا اريد عندي اسبوع في يدي انا نلمش ان شاء الله انتم اي لا شفتوني اني نزرب ومكشت فهمه قولوا لي يعني باش... حد الان مزمت خناش انا غير في المقدمة المقدمة اظهر سهلا ان شاء الله الناظم رحمه الله قال اول من استفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى فالحمد لله على ما انعم حمدا به يجلوعا عن قلب العمى هو على كل حال فيه توجيه لطالب العلم أن القلب يصدأ أو يعمى فلا يدرك علما فلابد إذن أن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى بالاستفار والحمد والاستعان بالله سبحانه وتعالى حتى يرجع عن قلبه العمى ويوفقه لأن يعمل بما لأن يحمل ما ينفعه من العلوم وأن يعمل بها على الوجه الذي يرضي ربه سبحانه وتعالى لما قال عن القلب العمى القلب قد يصيب العمى والصدق والعياذ بالله الشيخ رحمه الله يخبر أنه يطلب قال أول ما نستفتح نستفتح أي نطلب للفتح يعني فتح القول أو فتح الكلام في هذا الموضوع قال أول ما نطلب فتح القول به هو ذكر الله سبحانه وتعالى والحمد لما قال اول ومن استفتح المقالة بذكر حمد حمد ربنا تعالى الحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما الحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما فإن وصفه بالكمال لا محبة ولا تعظيما وإنما طمعا أو خوفا يسمى ذلك مدحا وهذا الفرق بين الحمد والمدح أن الحمد يكون وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما الآخر المادح يصفه بالكمال ولكن لا محبة وتعظيما وإنما طمعا أو خوفا وهذا يسمى مدحا وهذا الفرق بين الحمد والمدح وأيضا هناك فرق بين الحمد والثناء إذن عندنا الفرق بين الحمد والمدح أما الفرق بين الحمد والثناء فالحمد ما ذكرناه وهو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيم أما الثناء فهو تكرار المحامد تكرار المحامد وهذا ما ذكر ابن القيم رحمه الله واستدل بالحديث القدسي قال فيما يرويه النفس مع ربه سبحانه وتعالى أنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي والبداء بالحمد فيها اقتداء بالقرآن الكريم الحمد لله رب العالمين لما بدأ بالحمد لله فيها اقتداء بالقرآن الكريم كما تعلمون الأول سورة فيه الحمد لله رب العالمين بعد ما حمد الله سبحانه وتعالى ثن بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لما قال ثم الصلاة بعدbbe والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم الرسلي ربه وأهله من بعده وصحبه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بها امر الله سبحانه بها في القرآن الكريم حيث قال الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمُنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا والامتثال بالآية لا يكون إلا بالجمع بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو نريد أن نامتثل بالآية لابد أن نجمع بين الصلاة والسلام لأن لكن الشيخ جمع بين هذا الأمرين اقتداءا بالقرآن الكريم لما قال ثم الصلاة بعده والسلام ثم الصلاة بعده والسلام أي بعد الحمد نصلي ونسلم على نبي دينه الإسلام وأما الصلاة وحدها او السلام وحده لا يتم به الامتثال الصلاة وحدها أو سلام وحده لا يتم به انتثال بالآية الكريمة وقد صرح الإمام نويا رحمه في مقدمة شرح صحيح الإمام مسلم بكرهة إفراد الصلاة دون السلام وقد خسر المحجر الكراها بمن كان ديدنه ذلك أما لو مرة على مرة ما حيكون مكرور ولكن من في كل مرة يصلي بس في كل مرة أو في كل مرة يسلم بس فهذا يكره لأنه لا يكون مقتديا بالآية لها. أما لو جاء بهذا نادرا يكون قد اقتدى وامتثل بالآية مراة ومعنى الصلاة الآن ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي طلب الثناء عليه من الله نطلب من الله أن يثني على نبيه هي طلب الثناء عليه من الله وهذا إذا صدرت الصلاة من البشاة إذا البشر صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنهم يطلبون الثناء على هذا النبي من الله سبحانه وتعالى أما إذا كانت من الله يعني الله سبحانه وتعالى قال إن الله وملأته يصلون على النبي ما هي الصلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم اما إذا كانت من الله فهي ثناء الله عليه في الملأي الأعلى ثناء الله على نبيه في الملأي الأعلى ومنهم من قال إن كانت من الله فهي رحمة وهذا قول ضعيف لقوله تعالى اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المفتقر بلا شك انه لما آآ <تكرك> آآ <تكرك> في الملئ الله ثناء الله عليه في الملئ الاعلى ثناء الله عليه في الملئ الاعلى اما من فسره بمعنى صلاة الله عليه بمعنى رحمه فهذا ضعيف لماذا لأن الله جمع او عطف الرحمة بعد الصلاة فهذا دل على الفرق أو التفريق بينهما قال أولئك عليهم صلاوات من ربهم ورحمة فدل على أن الصلاوات هي الرحمة فلا نقول أن الصلاوات هي بمعنى الرحمة إذن أول من استفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى فالحمد لله على ما أنعمى حمدا به يجرع عن قلب العمى ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسول ربه وآله من بعده وصحبه طبعا الآل, الآل آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم أتبعه بأصحق والعلماء أتبعه من من المؤمنين أتبعه من المؤمنين وصحبه لما عطف الآل, الآل على الصحب عرفنا أنه لم يرد به المعنى العام للآل وإنما أرد به المعنى الخاص وهم آل النبي يعني آل بيته صلى الله عليه وسلم لأنه عطفا بعد وصحبه فإذن هو الصلاة على النبي والصلاة على آل النبي والصلاة على يعني والسلام وأيضا ذكر أصحاب النبي سعسن بالثناء والذكر الحسن ثم قال ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرض إذ كان ذاك من أهم الغرض في هذا الكلام للمؤلف بيان لما ينبغي أن يكون عليه المؤمن عموما وطالب العلم خصوصا وهو التبرؤ من كل حول وقوة إلا من حول الله تعالى وقوته وعليه أن يستعين الله سبحانه وتعالى في أموره كلها ومن هنا نعلم ونلاحظ أن العلماء لا يكتفون بإعطاء العلم وتقديمه لمريديه وإنما أيضا يحرصون على تأديب أتباعهم وتقديم النصحة لهم فالشيخ يطلب من الله تعالى العونة على إي إي إي على إبانة وإضاحة مسرك الصحابي الجديد زيد الثابت رضي الله عنه في الفرائق فقال ونسأل الله لا الإعانة يعني يتبرأ من كل حول وقوة ومن كل يعني فهم وعلم وإلى غد ذلك وإنما هو عبد ذليل ضعيف يسأل الله من فضله وإلا فلولا الله سبحانه وتعالى هو ليس شيئا قال فيما توخينا يعني وأيضا وأطلق يعني كلمة توخينا هذا فيه يعني شيء من التواضع من هذا الشيخ يعني يعني كأنه قال فيما توخينا مؤردنا وقمنا يعني أشياء التي وإنما فيه تواضع من الشيخ والتدلل بين يدي الله سبحانه وتعالى وقدم هذا بين يدي المسألة حتى تكون أدعى للقبول من الله سبحانه وتعالى إذن فيما توخينا من الإبانة قال عن مذهب الإمام زيد الفراضي وأطلق عليه لفظ الفراضي إشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد خصص بعض أصحابه ببعض العلوم وهذا يشعر بوجود تخصص العلمي من قديم الزمان يعني فيه التخصصات أعلمكم بالحالة المعاذ وأفردوكم زيد إلى غير ذلك فإذا فيه تخصص علمي زيد بن ثابت رضي العنون خصصه النبي صلى الله عليه وسلم بعلم الفرائض ولذلك سمى الفاراضي نعم مثل ما يقول فلان الأصولي يعني فيه مانع من هذا ما في مانع تخصص في هذا المجال ولكن متخصص في فن لا يعني ان يجهل كل الفنون لا عليه ان يعرف اذا اراد ان يتخصص أن يعرف كل شيء عن شيء وشيئا عن كل شيء يعني على الاقل ما يكونش كيلطش في الزفه ولكن يكون يعرف بعض العلوم من كل علوم يعرف يعرف من الفقه يعرف من النحو يعرف من المصطلح يعرف. ولكن اذا تخصص في الاصول عليه ان يعرف كل شيء عن الاصول ويعرف شيئا عن كل شيء هذا هو المتخصص قال علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأول ما له العبد دعي شرع في بيان فضل العلم لا شك أن قدمنا العلم خير وفضل وهو من أفضل ما يسعى فيه الإنسان وما عبد الله سبحانه وتعالى أفضل من العلم والسعي في تحصيله وطلابه وقوله وأول ما له العبد دعي في بعض النسخ دعي يعني أولى ما يدعى للعبد وأولى ما يحفظه ويسعى إلى حفظه العبد ثم بدأ يبين علم الفرائض وأنه أول, أنه أول علم يفقد حيث قال أن هذا العلم مخصوص بما قد شع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد طبعا هذا الحديث الذي ذكر ما فيما سبق تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي وعرفنا أنه وإن كان ضعيف مبنا إلا أن الواقع يشهد بهذا الحديث نعم. وأيضا بدأ يبين سبب أخذ المؤلف بمذهب زيت رضي الله, رضي الله عنه حيث قال وأن زيدا خص لا محال بما خاتم الرسالة من قوله في فضله منبه أفرضكم زيد وناهيك بها فكان أولى باتباعي تابعي لسيما وقد نحاه الشافعي الشافعي رحمه الله أبو عبد الله محمد من إدري الشافعي جعل العمدة في مذهب باب الفرائض هو زيد رضي الله عنه رحمه الله وأيضا الشافعي هو من يعرفه كل المسلمون بمكانة العلمية وفضله وزوده ورعي لغل ذلك ثم الشيخ رحمه الله قال فهاك فيه القول عن إجازي مبرأ عن وسمة الإلغازي يعني أعطاك أوجز لك العبارة ولكن لم يوصلها إلى حد اللغز بل هي عبارة وجيزة ولكنها في نفس الوقت واضحة سهلة يدركها من تمعنا فيها طبعا لما قال في فضلي منبه أفرادكم زيد ونهيك بها هو ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمة أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب وأفرادهم زيد ثابت وأعلمهم بالحلال الحرام وعاد بن جبل ألا وإن لكل أمة أمينة وإن أمين هذه الأمة أبو عبيد بن جراح أخرجوا التلمذي وقال حديث حسن صحيح وابن ماجه بن حبان وقال هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ووفقه الذهبي ووفقهما الألباني رحمه الله بقوله وهو كما قال رحمه الله ورحمهم جميعا زيد بن ثابت طبعا لا نقف عنده كثيرا هو أبو خارجة ويقال أبو سعيد الخزرج النجاري الأنصاري قال عنه الذهبي الإمام الكبير شيخ المقرئين والفرضيين مفتي المدينة كاتب الوحي رضي الله عنه وكان أحد الأذكياء أسلم زيد وهو ابن إحدى عشرة سنة وأما عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفرادهم زيد وأقرأهم أبي لا يدل على تحتم تقليده في الفرائض هذا كلام دها بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفرادكم زيد لا يدل على تحتم تقليد زيد في كل ما ورد عنه لأن زيد خالف بعض المسائل وخالفوا فيها مثل ما سيأتي معنا في المسائل الأكدارية وغير ذلك من الأمور إن شاء الله إذن قوله أفرادهم زيد لا يدل على تحتم تقليدي في الفرائض كما لا يتعين تقليد أبي في قراءته ومن فرض بك نعم هذا إذن في المقدمة بعد ما ذكر المؤلف رحمه الله المقدمة أول من استفتح المقالة بذكر الحمد ربنا تعالى لغا ذلك حتى ذكر أنها المقدمة بدأ باب أسباب الميراث بدأ مباشرة بأسباب الميراث ونحن قبل أن نأخذ أسباب الميراث نعلم بأن هناك شيء, شيء لابد أن نعلمه لم يذكره المؤلف لما قال رحمه الله لما قال فهاك فيه القول عن إيجازي إذن هو أوجز ها؟ والإيجاز أحيانا يدفع بصاحب التخلي الأشياء الله أعلم شوية الأسباب بخلات الشيخ رحمه الله يتخلى عنها إما لأجلس أنك تجدها في كتب أخرى أو أن يقوم الشارح ببيانها وتعليمها للمشروح له أو لأسباب أخرى الله أعلم بها حقيقة الأمر لماذا الشيخ ترك أشياء البرهاني ذكرها مثلا الحقوق المتعلقة بالتريكة ذكرها البرهاني شيخنا الله يرحمه ما ذكر هذا الحقوق المتعلقة بالتريكة فلذك نحن نذكره نذكرها ودائما لاحظوا أنا أسرة إذا لم تفهم شيء وقفوني ده. أعيد آه. آه. الآن إحنا قبل أن ندخل في بين أسباب الميراث نتكلم عن الحقوق المتعلقة بالتركة الحقوق المتعلقة بالتركة إذن لما يموت الإنسان يترك شيئا قلنا التركة هي ما يتركه الميت بعد موته هذه التركة التي يتركها الميت تتعلق بها أشياء تتعلق بها حقوق الحقوق قد تكون للآدميين حقوق تكون لرب العالمين وهكذا نعرف هذا الحقوق ونرتبها من هو الأولى بالتقديم الحقوق تزاحم علينا أصحاب الحقوق من نعطي ومن لا نعطي نذكرها باختصار وإن شاء الله أنتم إذا وفقكم الله توسعتم أو إذا أكرمنا الله بما آخر نتوسع فيها إن شاء الله عندنا طبعا الجمهور وهما الحنفية والمالكية والشافعية في باب وعندنا الحنفية الحنابلة في باب آخر فالحقوق عند الجمهور خمسة وعند الحنابلة هي أربعة من الحنافي الشافع المالكية يقولون ان الحقوق المتعلقة بكركة خمسة وهي مرتبة حصرا كما يلي رتبوها يعني الأول فالأول الأول هي الديون العينية الديون المتعلقة بعين التركة عين المال شايف؟ وهي التعلق بعين المال كالدين متعلق بالعين المرهونة يعني مثل إنسان انا رحت عن زيد من الناس قلت له أقرضني مال وأرهنك هذه الحلي أو البيت أو كذا إلى غذالي ثم مات هذا الذي اقترض ولم يسدد دينه وبقيت العين المرهونة عند المقرض الذي أقرض المال فإذن هو أحق بأن يأخذ حقهم من هذه العين هذه لأن الدين تعلق بعين التركة بعين المال شايف؟ إذن مثال هذا إذن ديون العينية بعض الديون العينية يعني ديون العينين يقصد بها الديون المتعلقة بعين التاركة ثانيا عندنا التكفين والتجهيز والدفن التكفين والتجهيز والدفن طبعا بلا إسراف بلا إسراف وقلنا أن كما يقول العلماء أبو بكر صديقه حمراء يقول أن الحي أولى بالجديد من الميت ولا إسرار في هذا طبعا مش كما مواقع الآن برخام ويبني القبار ويجعل كذا إلى غير ذلك ويجيب لا والأصل أن التكفين يكون من مالي الميت التكفين والتجهيز والدفن نعم الديون ثالثاً الديون الشخصية الديون الشخصية متعلقة بذمة المدين كالقرض والرهن وغير ذلك يعني هذا الشيء متعلق بذمته لم يعطي عليه شيئا أقرض من فلان مال فلان يعني يسال مال ومات عندك انت حق في هذا المال ولكن يقدم عليك صاحب الحق العيني الذي تعلق حقه بعين تلك أما انت حقك لم يتعلق بعين تلك لك حق ستأخذه بعد هذا التركيب بعد ما نعطي لأصحاب الحقوق العينية يأتي التجهيز والتكفين والتفني لغدك تأتي انت في الرتبة الثالثة بعد الحقوق الشخصية وهو الدين مثلا الوصية طبعا هي في القرآن الكريم نتلاحظون أن أنصح بحفظ الآيات الآيات الفرائض وهي في سؤال النساء عندك الآية ظن 11 و 12 من فدية النساء واخر اية من صورة النساء يستردونك قول الله ويفتيكم في الكلالة اين امرؤ هلك ليس له وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرتوائن لم يكن لها ولد وهكذا يعني اية ايضا الايات الاولى 11 و 12 اظن في صورة النساء يقول الله سبحانه يصيكم الله في اولادكم لذكار من الحضر الانثيين تلاحظون ان لما تحفظون هذه الاية ان شاء الله أن الله سبحانه وتفضيح من بعد وصية يوصي بها أو دين وتكرت من بعد وصية يوصى بها أو دين من بعد وصية توصي بها او دين يوصين بها أو دين شاهد من بعد وصية فدائما تلاحظ أن الوصية مقدمة على الدين ونحن هنا قدمنا الدين على الوصية سنأتي إلى بيّن ذلك ان شاء الله إذن في الرتبة الرابعة وهي الوصية الوصية مشروعة ولكن في الثلث الثلث وثلث كثير ولذلك استحب العلماء الوصية أن تكون في الربع وهذا ما قال ابن عباس رضي عنهما طبعا لقوله ساسم الثلث كثير والحق الخامس وهو الميراث الآن ما بقي من هذه التركة يقسم على الورثة على النحو الذي بيّنه الله سبحانه في كتابه بيّنه النبي ساسمه أجمعة عليه الأمة أما الحنابلة الخرقة المتعلقة بالتاركا أربعة وهي مرتبة عندهم التكفین والتجهيز والدفن فقدموا التكفین والتجهيز على الحقوق الديون العينية لاحظ أنهم قدموا هذا ثم جعلوا الديون العينية والشخصية متساوية فعندهم في الرسم الثانيهالد الديون مطلقا وتشمل العيني وشخصية ثالثا الوصية رابعا الميرات فهم إذا لم يفرقوا بين الديون العينية والديون الشخصية بل في رتبة واحدة وتأتي بعد تجهيز الميت وتكفيني ودفنين الآن نأتي إلى بيان بعدما بينا الحقوق المتعلقة بالتلكة نبين إن شاء الله أركان الميرة قبل ما نذكر الأسباب نذكر الأركان الأركان الميراث شروط الميراث بعد음�ienne نذكر أسبابه وموانعه لأنه هو ذكر الأسباب ولم يذكر الأركان ولم يذكر الشروط أركان الإرث ثلاثة أركان الإرث ثلاث أركانه وهي ثلاثة عندك مورث ووارث وموروث مورث هو الميت ووارث وهو الحي الذي كان بعدك والمورث وهي التركة هذه الأركان هذه الأركان الأرث الموادد الذي انتقلت منه تركة الوارث الذي انتقلت تركة إليه والمورث هي التركة واضح الآن شروط الأرث شروط الأرث أركانه ثلاثة شروطه أيضا ثلاثة اولا موت المورث حقيقة او حكما موت المورث حقيقة أو حكما الثاني الشرط الثاني هو حياة الوارث بعده أي بعد المورث حياة الوارث بعده ولو لحظة ولو يعني برهة صغيرة من الزمن حياة الوارث بعده ولو لحظة حقيقة أو حكما الشرط الثالث العلم بالسبب المقتضي للإرث العلم بالسبب المقتضي للإرث أما موت المورف طبعا هذا اللي قولي سبحانه إني مرء هالك إني مرء هالك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك إذن هالك بمعنى مات والهالك هو الموت وتركه, وتركه لماله لا يكون إلا بعد انتقاله من الدنيا إلى الآخرة أما قضية قلنا موته حقيقة ما معنى الموت الحقيقي هو إما أن يكون بالمعاينة والاستفادة وشهد عدلين بالمعاينة رأيناه أنه مات أو استفاد الخبر بين الناس بأنه فلان مات أو يشهد شاهدين عدلين شاهدان عدلان بأنه فلان مات فبهذا نقول أنه مات حقيقة أما حكما فهذا هو الكلمة المفقود إذا اذا مضت المده التي تحدد التي تحدد للبحث عنه يجعل القاضي أو الحاكم رحمك الله مده يقوم الناس بالبحث عنه فاننا نحكم بموته إجراء للظن مجرا اليقين عند تعذره لفعل الصحابة رضي الله عنه فنحن في هذا الحال نعمل باليقين ونجري مجرى نجري الظنة مجرى اليقين لتعذر اليقين في مثل هذا وحيانا يكون ظن أغلب من ظن لأنه فيه أحيانا يفقد في حالة حالة سلم وهدوء إلى ذلك وحيانا يفقد في حالة يكون فيها حروب أو فيضانات أو زلازل أو كذا يغلب الظن بأنه هلك يعني وهذه فيها أيضا خلاف نحن لا نتطبق إليه اما اشتراط لو حياه الوارث اشتراط حياه الوارث قلنا حقيقه او حكما وليتكون حياته بعد المورث بعد المورث ولو لحظه فلان الله تعالى ذكر في آية المواريث استحقاق الورث باللام الداله على التمليك والذي يملك هو الحي الميت لا يملك فقال يوصيكم الله باولى يوصيكم الله باولادكم للذكر هذه اللام هنا تفيد التمليك للذكر مثل حظ الانثيين فإذا اللام هنا إذا كانت للتحقيق فهي تدل على أنه حي حين تقسم التاريكة أو حين مات المورث ولو لحظة لأن اللام هنا قلنا الدل على التمليك والتمليك لا يكون إلا للحي حياة الوارث الحقيقية تحصل بعد موت يعني كيف نعرف أنه حي حقيقة بعد مورثه يكون إما بالمعاينة أو بالاستفادة أو بشهادة عدلين كما ذكرنا أما حياته, أما حياته الحكمية فمثل له بالحمل يرث من مورثه إذا تحقق وجوده حين موت مورثه وإن لم تنفق فيه الروح بشرط خروجه حيا يعني مما مات شخص وزوجته حامل تبين بأنها حامل وبعد هو مات يعني لم ينفق فيه الروح يعني بعده ففي هذه الحالة يثبت له الميراث ولكن يكون متوقف فيه نتوقف لا نعطيه شيء حتى يخرج من بطنه يعني يولد ويستهل صارخا يخرج حي فإذا خرج حي استحق هذا الذي أوقفناه من أجله وإذا لم يخرج حيا يعني خرج ميتا فهذا لا شيء له ويعاد يقسم المال بين الورق <تصفيق> لا يعني ممكن هو نصيبه يوقع نصيبه يوقع لكن غيره قد نعطي لأنه لا يطر وإذا خرج حيا أخذ نصيبه سيأتي معنا في ميراث الحمل ميراث الحمل المفقود كذا متشابه كذا متشابه وأما اشتراط العلم بالسبب المقتضي للإرث فلأن الإرث مرتب على أوصاف كالولادة والأبوة والأخوة والزوجة والزوجية والولاء ونحو ذلك فإن لم نتحقق وجود هذه الأوصاف لم نحكم بثبوت ما رتب عليها من الأحكام لأن من شروط ثبوت الحكم أن يصادف محله فلا يحكم بالشيء إلا بعد وجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانعه طبعا نشوفوا احنا شمعتها اشتراط العلم بالسبب المقتضي للإرث يعني يارث بالبنوة بالأبوة بالأخوة شايف كيف؟ وثم شوفوا إذا توفرت في الأسباب إذا انتفت عنه الموانع إلى غير ذلك يعني قال ومعنى العن بالسبب المختضي للإرث أن تعلم كيف يتصل الوارث بالمورث هل هو زوج أو قريب أو ذولاء أو نحو ذلك إلى غير ذلك قال لكن هنا حالات. أن يكون للميت وارث معلوم فيدعي آخر أنه يأولى بالإرث إلى هذه مسائل ما ندخلها إن شاء الله نكتفي بها بعدما ذكرنا أركان الإرث وهي ثلاثة المورث والوارث والموروث وذكرنا الشروط وهي حياة المورث موت المورث حقيقة أو حكما وحياة الوارث بعده ولو لحظة حقيقة أو حكما والعلم بالجهة أو بسبب المقتضي للإرث هذه عرفنا هذا الأركان والشروط نأتي الى ذكر الاسباب ناتي الى ذكر الاسباب وانتهى هي الأسباب. دخلنا, الأسباب. دخلنا الاسباب دخلنا في الاسباب كم ساعه خلاص تقريبا ايواش هو المفروض يدخل الشيخ ولا اه اذا الله تفضل على كل حال إلا الشيخ نتوقف وإلا من عندكم بعد الحلقة هذه؟ الشيخ بلازيز الشيخ بلازيز نقف عنده هذا نأخذ الأسباب بكرة إن شاء الله مفهوم حد الأهل واضح عرفنا مقدمة عرفنا المبادئ يعني اسمه واضع وإلى غير ذلك رأينا هذا الأمر إن شاء الله يكون فيها فائدة وأرجو أن تراجعوا وتحفظوا إن شاء الله تحفظوا الآيات أرجو أن تحفظوا الآيات خاصة الآيات التي واردت في صوت النساء عندكم الآية رقم 11 والآية رقم 12 وآخر آية من سورة النساء إن شاء الله احفظوها فإنها أفضل عم لكم في تذكر أصحاب الفروض وما يكون لهم من نصيب نسأل الله سبحانه وتعالى ولكم التوفير والسلام وآخر دعوان الحمد لله بالعالمين سبحانك الله وحمدك شاء الله لا إله إلا أنت استغلق وطوب إليك